وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أفلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.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 بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزادرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثافب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا سُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون عشر كان عشر كي بغوليات دي تنادو وعنك ميدي هاي عشر الذي انوسوا على كل صحب صراح تفسيرك قرانك كوما سورة يلقاتن آيات من سورة ياسين كاملة وكويا لقاتن آيات من سورة الصافات كاملة سوجايسني يافر تنكاس آيات لو عشر كوكما سورة ياسين هو سورة مكية كل قيام هذا قيامة مكالاتك موقالك موقندون اميد كميدا حيات درسك أدام بيسي قول المولى تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وحيء لدينا نفلاها وإن تلقوا غيري ألا أكتل لقوا الدياري مالكان فضل الله هذا ليس سبحانه فاليوما لا تظلم نفس شيئا ولا تجزونا إلا ما كنتم تعملون أجيزكا سألهور مريي قولكا مركي داتك سيدا لاشيغي واحدولنا إنو سنداعين قفلار كان وحوك ربصده لغواب المرين أيها أي إبررو ميسير رعضي هرينتوذي لسوهور مريي هيغا معان بادن إن أصحاب الجنة اليوم في صغل فاكيهون. إِذَا تَلَعَشِيَ الْخَيْزَرَ وَمُجِّهِنَّ هَعَيِّ لَقَالَكَ أَيَّنَ مَسْعُولُكُمْ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمَا يَدَاعُونَ سَلَامٌ غَوْلٌ مِن رَبِّ الرَّحِيمِ إِنَّا دَتْكِ وَنَكْسَنَا بِهَا يَنْتَدَتْكِ وحانا لغة صارا يأوما دافي عم لن مركي الله جوجيه ايه سعادك انت اللوحان عانتو قفكو ديه قردخلو دي الله سيغو ايه عذاب لغة عروريناي قال تعالى فبوحو يروامتازو صعما اليهو مامانتا ايوها المجرمون كوين ان دنبيادة واوينو قارو صعما مؤمنينتاك صعما سيداسا قارلوغو صعاي حضر الله وناك قدال لوجهدي ألم أعد موانا دردار من إليكم إذن كان مجرمين تا. يا بني آدم آدم عهورتي سي ألا تعبدوا الشيطان الشيطان إنايا عابد موانا إذن كلا دردار من سببك إذا الشيطان العابدين وإذن شاقي إنه الشيطان عدو إذنك بني آدم إذن يهي موانا إذن كل الدردار من وأن يعبدوني أني قال لا كري يأعبد الشيطان كهرة موانا إذن فرين هذا هو الكآن إذن فري أي صراط جدء مستقيم طوصا ولقد وحسب النصير دره الله الله الشيطان إنه اللميي منكم إذنك بني آدم جذيلا تدبو كل مييي كثيراً فربذا أي فلم تكونوا مولين تعقلون قوة حجرته هذه تريدون حجر ماركيسم أي جهنم ولا التي جهنم أول قد كمتم في الدنيا قد يومك قد يشكو عن جرتن تأذونا قوة الله يباهه إسلا وهلا كجبرتو كجمل سليه معنا الاعتراض يجرو أول إصلاوها قال اليوم مانتا وما قال ليسان بما بالسبب ما كي درتيبات جهنم اللي قال كنتم في الدنيا الدنيا ذا كورك ادقواها ايدان تكفرونك وقاللو مجرمين انت سال ليسوكو كل كلكو را انقار لا وإلا فراله ولا دردارمي أي ياوي أي كل ده، كل كاسة دوازتنا، يعني ما جري جذي أمر لوسي جي، كل كاسة كل ده أنا لوحري جي، قمت أزوج صاع ما، اليوم ما ما أنت قيامه اللي تاجي جاي، ما أنت معرف كا، كل عقصنا، لكن ما أيها المجرمون كوناً دنبياً دواوين عن المؤمنين الخالصين كصعمة قال الله سرعانا قال مركب الله سرعانا وكان الله جهدين ألم أعد مياناً فرن إليكم إذن مجرمين يا بني آدم آدم عرورتيتي ألا تعبدوا هنا إذا عابد السيطان عابد عقوم إذا في عبادة الشيطان للحسكية وفي الحقيقة سترمت أنا وحي عابده أصنام إيه أجرام إيه ألابك له هاي كلك ألابتي عابده أين المعبوداتك هاي عبادي وقال لك يا شيدان فالله دور صاري لماذا قرصة هي تخديد فلي إذا هذا ألابتي أم بلحك له وحان أصنامتها إيا قبورته إيا قبورتها إيا غير الله اللي عابده أيه إستجيب وكذا أقول هيا قرش أنا دجيء كوانا دوف صلي إذا أذلق فأركه أما ما ترك غير الله العابدوه ما ترك هذا الشيطان تيبا مركان لغلا هذلي الله تعبدوه عابدين الشيطان موانم إلين فرن إن هو شيطان لكم إذن كبني آدم عدو علبه إلين هاي هاي مغين اللي مديس عداي وأني عبودوني أمر كان موانا اذن فرين انك انق الله يكل اي عابدان هذا وركان الله دين فر اي ان شيدان شيطان عابدين ان الله عبادنا اي صراط وضاء مستقيم متوزن كل كو دو توسن واذا الله وعده فيما شاء فالعابديه اي بكري هو انو نودا قدد لو عابدايا يره في انشاء الله اوجيه قد توسن اميد إله إلا عابده بما شرعنا اللقو العابده خير الله يهدي إلا عابده وهلا عذاب مضانايا هدي إله إلا عابده لكن وحسن جدي اللقو العابدنا وهلا عذاب مضانايا نبدأ سعرنتك كوفانتا وحل عابده اللقل قيئينه النقطة وحل لو عابده ايانا وحي سراءه جديه وحل لو عابده هذا صراط مستقيم وده على شعوات وأني عبدوني هذا هو الكآن من فريق هي صراط وضع مستقيم توصن وجمية من بداف هي ألقش حذبه عليها بنا لو قبت بهذا ولقد وحدف أضل سيطان إنوا اللميي منكم إذنك بني آدم حقينا جبلا تدبوك كثيرا فربلا وآنا يري هي فلم تكون أو إذا نحن بني آدم تعبدونك وهو حجرته إبليس بنانك كم مرة هذه تنملفسنا إذا أدين سوا إذا يا هناموئي على في جهنم هذا كنتم في الدنيا أتقوعا إذا تؤعدونك ولا جواديو إصلواها قالوا كن قبته اليوم أمانة بما كي سببتها كنتم أهنتين تكفرون حقك وبيني اليوم نختم على فوي قولك يوحيالي حقا اخداها الضفرة قول إلادان والله حبنا ما كنا مشركين إله أمهان لسديق يجري أما أي إلادان ما جاءنا من بشير ولا نبي وحق نوشق النوم ايمان لا رسول باننا نرى ولا نبي باننا نرى ولا كتاب لزودة جيانا نرى ولا وحور وكايمت باننا نرى سيدان مركز وحضلات إذا كانت هذا الهدر لغم رأي سوف أفكود الله بادي اذا بوك ودعير خله تعالى خبي ويويري اليوم ما انت نختمه وعن على ابوابي افقي الخدي بانشرينا اوحس يقود الايام شركك وكفرك اي دفر والله ربنا ما كنا مشركين نبي يا شي يا الرسول انت ادغايه اي, أي ما جاءنا من بشير ولا نذير قل كان سافكم دول بلا على ابوابي مجرمين تأفف يالكوضة الكوركي هذا أي أن أولينا وتكلمونا تبدأوا عن هذا ليس أيديهم تعمى يالكي باهد الله وتشهدوا وعن ما ركفره أريدونهم يغلقوا يالكوضة مما وحي أي قانتوا كوهد لي وقتنا كو مراكفوري أي كانوا في الدنيا الدنيا هذا كوهده هانجرين يكسبون قوة قلب صلاة وحي كفريا معصيه الدنبي فراي والد اسمنجري افكم كل اوذ طعمها هذا لايا لو هي نوامر وصدق الله في قولي سدان اليوم نختم واقره يوم تشد عليهم امسنتهم وايديهم بما كانوا يعملوا كل كما انتاسي مجري اليوم ما أنت معلم في قيامه نختم وحنشرينا ونجفين على أفواههم ويقف فيها كو الكوضة كو ينأوذينا وتكلمنا حتى أن يدبنا هاي وحين على هدلايا أيديهم يقف عميها الكوضة وتشهد وعمراك فريدونت الرجلهم يقف اللغيها الكوضة وحسي هذا أولا كور سرايا مجر بماكي أي أنتو كوهدلي نقطنا كمارك فري أي كانوا مجرمين في الدنيا الدنيا الدنيا كده هده كوهانجرين يكسبون كوهدق لبصدو ولو نشاء الله طمصنا على عيونه قدرة الله عليهم بألا حسوسي وحديهين دهن لما دهبئيو سيدي قليهو جيديبو قلهم من هذا حديثا ما شعفه لأن لبدلو لقد قلت يجيو سيدي بيوهنجا لها قال تعالى يلا ووير ولو نشاو حدانا النجع عباد ونوانا دولي طفمصنا وعن ترتري لهاي على عيونهم مجرمين تاع الديال قولا مان ترتري لهاي فاستا باغو تباجو عيون ترتملهاين اصله دجيتكا المره دي إلا ترتري وعيش ويدينا فان الناس ييبصرونا وحوجي دايا ولو نساو حدانا النجع عباد ونوانا دولي لما مسخناهم يغابا بدليل عين اندعكليه ما سيوديه ايالولك لو ملاسله لما سخناهم يغوب دم بان دوري له على مكانتهم ما شيكون شغين كركده كيان كدورين له ومر هدي لدوريو فما استطاعوا ما اي الاول مضيا تجد كسك حقا معغا معغا لو ولا يرجعون كل يهزين املا فيهم قولك سيدة ساقودلة الله أد الفوشة لون أن حريسنا يا يا نوام دي مينتا أحرك بضاتي ولو نشاء حدا ندونه لطمسنا وحن باب إلاهين على أعينهم عند يالك وضا كورك وضا وقضاتك يوجيك أي عشق سنة كلها فاستفقو وحيدة بدات وأرتامي لهايين الصلاة جيدك فالناس يبصرون جد يوم حتى عندي هدي لما ذبيء ولو نشا و هدان دنو لما سخناهم هي بعد على يانو ما كانتي ما شيء كشوفين كركيلة كانوا كدوري اللعين قف مصطفى معين جد لا ولا يرجعون دبنه ومن لغدان ماش الودوري أي يصير بور ملك تال أي يكون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلاي عقرب وحاولا وأدلة البعث في أيدي الدناية أي أن الله عدينا قدره أود لتوصنا قال تعالى إلى أول حوير ومن روحا نعمره إن في دارين ننكسه ودفقدنا في الخلق أبورس حدودنا وقابنا حدود عدا ومذوبانا حدود توصنا فاقل قلو عنايها حدو حقلناي ويسكو دردار مايها حدو قوية حوق لها شهدية ما قاربون لقونايها قلقا قفكا لا امرسيو ايوه ايوه ايوه شديتا ناقرسا عشان بقول قارا ابو ريدي شو دنبا بدلمش قلقا اصار ربي افلا يعقل اوتاس بصوكو ما قارن كران بعث بيه جزاء اللقين ايهم حقوهاين تنصوكو ما قارن كران انده وضهور طوضة طال Enkä tiedä kuuluuko hänä, kuuluuko hänä, ottaus U ottausin läära, on mä karnevala meissä jäl, oo vaikka lejreni, tämä vastaukun mä varkaatanu, aua, tämä ilä, sinä ei tullut, kuin vuolaisu, saa mä arkea, sinä olet, vasta kisuu, ruhi, filxheli, avuuri diisi sinua, kun tämä هو یوں او بغیر وما علمناه تمہیں علم نہ ہو سے قرآنك ا لوگ جو واں دایے قران کا انہی دلائل اینا بھی کہنا ای رہ جے واں گبا یا قران کنا قال تعالى فضو يري وما علمناه فصبر محمد ما نبر اشعر گبا یہ كم شاد قران كان شيل كل شي يا غيثه نبينا شعر كل شي يا غيثه كانو حكاجيرين باش يا غيثه ايه عندنا قال لا ما انو بريم باش شعر كل شعر كان لا سيري انو دليشلو وشو قص ابو بكر باو رسول الله بك سلامي حداده نسكديني بك ننكي يري سيد اسوي كما قال رسوله الله في قوله وما علمناه شيء دشر 100 وكقام كل سيد اسوي لكن مركه قاركود وحا دخي جيرت انتو اسكهغلو ان هادلكو كو هادلي قول شعر وافرقه ايا دخي جيرت غزوه حنين كل مسلمين تبقى تاي اتيلي غو سوهرى فو غالده سوهردهجه أي ساو باقالف ولا كوورdegay aney nabi la kadii an abnu abd almuttalib sidana iska yiri isaga akii mar ci shaar goob ban digay waxay ku soo baxday sidii wax lagu shixinay oo kale isagu saw iska yiri مثل قوله تعالى وكل وجفان كل جواب فغدور خاصات لم تنال برراحة تنفق مما تعبه سدا شيئا نذري نذو وافق كرا وإلا خس الخشاع المأقون قال تعالى خبوا عيري وما علمناه صوبناه ما بانو بارين الشعر جبل إن نبأر كريت ما أَوَمَا يَنْبَغِي سَأِرْبَأُ مَا قَلْمُوا لَفُ نَذِيكَ حاجر سعر هذا تاني يباليش يقال إن هو ما هو وحانو إذن ليه مدس إن كتل أغرين أياما إلا ذكر حسئ بوهية وقلآن مدل أغرية ومضين عدوي القرآن كان وحانو إذن كتل أغرين أياما وحاوة يلي ينزيله Nin suu banaa ja uuddigo, mantat, kanaa ja ħadaj, hajjan Sida jo kuranki jemmejtukalla takermarkheis. Ennekan jemmejtidan kutulohreina. Kuranki jemmejtukalla loosuudet jemmejtukalla, jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla jemmejtukalla يا واجباتي أوامري أنه هو مهنة وعودة ما ترمت خصولك وحويل عليه الصلاة والسلام إذا ما سابن آدم انقطع عمله إلا مثلا قولك حياتي تقليف تقصوني حدوه النقب حي وعودة ما ترمت قولك القرآن كيولتي سين الميترية السكرات إذا كعافيمات الغابة ان لقد الغريني سين أقف سين أركع وينزيل أمين ويوده من تدخانا هذي حيًا بذينا في كجرته او ويحق القول قوله بأو واجبه هلا بوكو قولي على الكافرين انت عقد باني سيكر كوضا ايبو قولكو واجبه هلا بيقل يو وما علمناهما عن نبني رسوله الشعر قضي وما ينبغي شعر مقلمه له نبقه مقلمه هو ما هو وعود لي مدماعا الا ذكر فشعبوه وقرآن مثل آخر يوم مضين عد ليونذيرا إنه نفيقه قرآن من روح قانا هذا حيا مثل نول هو يحق القول أريه إباء واجب على الكافرين إنت حقا داني شكر كولو أولا يرى أنه خرق أولا يرى قدرة إباء الله أو تصعي أولا يرى هو ينجد خلقنا هنا نو أبورنا لهم مشركين مما كي إستغوث كميدياي هذا عمل فشي أي دينا كعميالك لنعاما حولو إياجا مرتا نو أبورو إياجا دانا حوليكو دخما نو أبورنا قفهم إياجا لها حوليه أن نو أبورنا أريقي ياللودي إيجالي أي مالي كونا همتان إياجا يحريسين يهينو أريقي هبل إياللودي هبل يا كيري هبل باللي حد وذللناها نحموليدي بانوا ليليني او هيين لهم يرك كل كي لو لايه لو دبعيينا سي رابوندو اوو فمنها من بعضها قاكدوا حاكمدا فكومهم سعيد غير ارتان شي ديكيلو أما اما لودو او ومنها قاركدنا ياكلون واعنانو ارقواصل لقسو أما منها كل جد بيفعونا منافع لما خلق الله النعم ولده فولده أوصى الله فولاه إياه عند كريمة ما أولهم وحيلاه فيها النعم ولده هذا دا منافع دافك له بقر تهدي باصف لغدي كنايا بقر كهدي بعوجل لغدي كنايا كل كم منافع كانوا ويله ذاى وما شاريبه أنا وأكذما أحد السيداء الله عليه أفلا يشكرون إله السيداء الله عليه هو ينكون معديني وأيان رميني وأيان هاعين أولم يروا ما هو, هو ينبه أنه أنك إباء كنا خلقنا هو أبورني لهم بني آدمك مما كي استغاز حملت عملت أي سميزي أي دين أنك إباء كعميالك أنك أنعاما حولينا أنه أسمينا وفهم إياك لها حولها أنه أسمينا أي مالكونا لايهين وذللناها نعمولاي ديبان نجلعني لهم إيقان نجلعني فمنها قاركاد فكوبهم باكميدا كي قاد نمو استعمالان ومنها كل قادنا يأكلونه الباكعونان ولهم حيليهين فيها نعمولاي دا منافع دقال بضن ومشارب عان الله دامو إلا فلا يذكرون إلا همو ويانكم آذينك وتخذوا من حديثا للو نعميه ما حصل لاي قال ما شي مشركين كبسك العزي يا مجرمين وهيقوا عدي ار قال تعالى حبو يرو وتاخذ مجرمين تياش من دون الله الله كتوك ايها العاهتن وهي عاردان كيهشن وحو ياشين ووعول لا لهم ايها المشركين تمودن انتودا يوم صاروا ان لو غاروا وهيليه ما نعبدوهم إلا اللي يقربونا إلى الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله إني أثناء متى قرقار كيلان تراد بي عابدايان أولي يصنوها المودة ماسيني كجيرتو فرقاصة الرب الشاقي إلا غير الله واعتري وأويني سبحانه لا يستطيعون إلهيالك مكرا أي قرقار كالسوغايا مصراهم إياه قرقار دولة أوكوان إلهيالك يا شيء ولا نصر أنفسهم إذا إلهيالك النفط ولا إشمع كرجالك رايا، كوا إلهك دكتينا، كمك رجالك رايا، مع إلهيالك رجالا، وهم مشركين ذا، لهم واللهم إلهيالك جند عيدا موه، محضرون الذيارين، إذا أبغى علينا، إلهيالك أرام ملثرا، أو برغل حول، تخصيك برك دجاج، بركي بقفصنايا، ما. هو رديها او تغسيلها كعلينا هي او سوقها يوسف كل خوي أي واحد أص سميست با يجي كمارمين وكان ماشي هذه اغلب شيء وحكم جيره وحنا كان مارمين اما انكم تبره هاي سبب كل كما الرسول كن تسليي لو فلا يحزنك رسول الله يوسنكم مجرمين ساري يدوا قواد لايا اي مر مجنون مرنا شائل مرنا شيخ مرنا خاهي قران کو سيرو کرے اي مرشد مرنا سير کو شے گايا گفتي اديق رسول کا کو گفائیں یہ کہ قران کا او گفائیں مکے الہو گفایا وحسو دنبےن کو ما يسرون وحي قرصنا ين وما ما يعلنون وحي موجنا ين لبظا أنا أروك أضل مرينا يا ثمل سكليه سرد وامكي إذا ما أجا سينا كل كاتصليه إن لا يسارو لقما مارمو قري قارلا أديه باكوا لما أدب أديه لقما جارن واتخذوا وحي مشركيهم شيئا من دون الله أبا كسوك أي أريه وهي عابدان يا شن مشركين تواقي جوقتي هي كوة مانت الجولة هي كوة كوري وعادل اسكم مدوي والعمرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصباب وكل آية وردت على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين وهي بلوك لعقام مجل وآنا نهايم الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل أذيك يا أبي جعلا لما كالحقتان وحكو كالحقتان كريئة صبر صبري عمل صالحا سلاسان قرانك إلى قعاتي سورة صبع أيينك سومرني وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمنا وعمل صالحا فأولاك لهم جزاء بما عملوا قولك قرانك هو أعلى فالله بدأت تاريه اللقب لفتي قول ليه انت في عنا ابو بكر بيشيغيسا انت آيات حنة ابو جحل بيشيغيسا قولك ابو بكر نمان ولا ابو جحل نمان ولا حدو القرآن كل لبضوضا كوكوبنا الهنة والحن يرى القرآن كي نو نوشيغيسا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذلكم بيثي ومن برث لأنذلكم خدافة فهي مركي النبي قالوا نولا نولا وهي اللي انذركم ايه ومن براغا اوحو القرآن فقارب مركاسو رسولك مركو اغريا القرآن اما حديثته مدوشه على اللي يبلغ الشاهد منكم الغائب فالربا مبلغين او عميسانه كلها قوله دي مركي القرآن سويده ايه نوري ايه انك باينو كنت أتعلم أنه لا يفعل ذلك ويأت أتعلم أنه سؤالك شيء أنه لا يجعله في جانبه كذلك ما ينفعله أنه وقر بشيء أنه يبحث عنه مليه المياه وحنا مليه المياه مكلفنا ميه المياه نعم محمد نحن لا أنتثبت واتخذوا أي من دون الله أبكا سوك آلحة لا لعلهم مشركين تمدنان تولا ينصروا إن لو قرقار أي مذيهين بي آلحة الأوساميستيل لا يستطيعون إلى حيالك يساميستيل ما هو نصرهم كوا ساميستيل وقرقار الدودة حقيقة هو ذا وهم مشركين يا لهم إلى حيالك يندلوا الحيدما Muhabaruna loodi yari ei, oriagi vapa ilarin aja, or douraa ja, or inta Allah keisray, kolikubal day qalatay, kolana manat day qalatay, kolana laate day qalatay, kolana uze day qalatay, kolana ake garum be watan ilah odi, or kadaash ojora, be idfaa aya, merke ilahi weena ywaika, oriagi kudakalina ei, inta adfirtei, alab oriagi kubahan, or halikudijei. حتى نوحبان عابدا ياد لأي العقل كالدين تيوي ماسكح شيدانكو كابيه انه لي قصر رسولك اللوانيو الى كييري فلا يحزنك يسنك مرجين رسول الله قولهم هذا الحمض وضع إن أنك إباء أي أن يعلموا ما يصرون وحي قرصان عيانيو وما يعلنون وحي موجين عيان لفذا بأنك أقول أو يرى الإنسان اكثرني هو الى سوفني باي او بابا باي أو عمر حر نفسي نفاهن نبكي لو ما دوت زي ابو ضو ضو ركاسو شلون لطيف والنبي قويم نفسي بالنبي قورتي ساسول فيتي حروف سدا كويري يا محمد اترى انا ربك يعي هذه رخصن صوب بابا عصب النقوتي الى هو نورينا يا ميار قبطا كل كاس ييري و يميتك و يبعثك و يدخلك النار لفهنه و نورين ايام هذه انتو كديرو او كسونا اليو ناركو قلين ايام ايام دا سيدا يكوتي من ايام سيدا اللفذي المسيق هذا اضلي قال تعالى خديو حويري او ولم يرى الانسان عاصب بن و وبايي بن خلف وحيكو فكره ابعثي قد فرسل لم يدوز قرب جوفي يا رجعة جوعة يا جاندي إيو حجف جاندي إيو وعلى وحي وسنة قيامة دين أدن أباي بي لمديهين إبني خلف إعاصبني واقف كل كأنت حنا على طريقه واحدة انت في عنا وعلى طريقه واحدة سلا ترتاد واحد من معنا إن قرانك يسكى إلى لي ما رجعة جوعة وأسم هذا قرانك جديسك وشأنا ما ربضنا أولم يرى الإنسان باليهري Hajaturaa kohka insan saaanläida waakoma, aika hin sa baan ai Igain saun, Kolka magaan kuidee gääää ja totka aäällä keä ja hevellä mejiida se hemada ei unka garta uunka E mag illä wadaaga illäkeä alammieranen saan toma uusan ogein Anna eepäha Anna annaga eepäa hinaan xqnahu in saanka kaavunai me nutfatin taaan. فإذا دانو انسانكي دانكه ابورني هو انسانكي خصيم و مدمر مايا قوم بين مورنكي شعري هي ولرا بوو هيلي ترى انقيبه ونفت البربرتله سو قاري مثال انقيبه ماماه نوسمي او ونصي هو, هو الماماي دعانك إساغال لغا أبوره ما كان بحيفسا محوكا سويلو بي إساغال لغا أبوره كالكو لفصو قادا يو أمارك اللفتان ترميقاليه آده ولي سيساتا اندت لغا ديكو دعان حمدوك الله تفوقه امدوح اللغا ديكو لفضا كدران تن مواركو كالكو تنسو والله رفع لنا أنك إباو الحموية لي مثلا ما ما هو نصيح المان خلقه أبورده إساغال وقال وحي من أحد كبا يحيي نورينا يا العذاب لف وحي يضلّفته أي حميم من بالي يودي بربّتي بعضي كل واحد في هذا النبي صوبناه يحييها لفته وحنورينا الذي معبدك أنشأها لفته باللابي أول مرة كل شيء غرضا وهو أبا بكل خلق خلقه أنتي عليه محبوبكم بلون الذي الله أومايا تعالى ياري يا لكم بذنك من الشجر الأخضر قين نارا ذب وجلو حاجين في أنجين يجو قين ميركو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو قرقرخو ما لبيك راعم الذي الله تعالى لي لكم بذينك من الشجر على الأخضر قيئ ما رن ذب فإذا هدو يالي أنتم بذينك منه جد يقيئا بتو قيدون ما ذك دشنايزان فليس أو ليس الذي الله خلق أمي السماوات عراليال والأرض عراليال لا أود على أي خلقة إنه أبؤه مثلهم تطوح لهم إذا تطوفات ولا صنوريا بلا و و هو أب الخلاق الأبرد بدل العليم وهو أول بني قوم دليل أفراد إنما هو حكما أمره فبأرنتيس و أول إذا أراد مركو أبغرو شيئا إيجادا شئ شئ إنه هاي سياسة مايو حدورو ارنكي سو عاوي اوغاليه اي يقول ان ابيلا له شيء كن هو شيء ولا مباقن كرو من داهي كرو يكون اسلام مركي و انايا ديلين شنات الذي الا ابلان بلانا ايدي يده غانديسا ملكوت كل شيء وعلى اركي ديلكي مي هيو انه انت مسلم كا يدي ملكوته كل شيء وعلى أركضة منتي أنا شديسة الله عندي قبل هذا الأنبضان او إليه إساق ترجعون اللي دين ألينا أيو بعد المماذه أولا يا الإنسان قال في آخراتي دي المووسا أننا إباعنا خلقناه إساق أبورنا من نطفة منيك أبورنا فإذا هدانه أبورنا هو إسانك خصيم مدمر ما يوم مرنكيش عدي هيو، والله رب وحول لي، أنا أنجي ب بوسك أيتها والله فألقى صوقي، مثلا ما ما أو نصي أو هل ما ما خلقه أبو رديشة كخريب سني، داعن لقاومي وقال وحولي من أحد واقوما، تحدبوا سمي يحيي صم اندونا نور وهي كميم بربرة بألي يودي يقول وحاطر هذا نبي صوبانو يحييها لفهم بربرين وحذب النورين دون الذي قال له أنصى عبد الله بي أول مرة مركب ورب اللفتان زمي وهو قال بكل شيء بكل خلق أم دمانتي عليم الله وقوم قال الذي بأن لفاهم نورين أيها تعالي يا لي لكم إذنك من الشجريك على أخبار قيلا نارا ضب فإذا أعطوا إذنك يا لي أنتم أذنك من وجاتي قيلا باتوق الدون ليس كدشانيسان وليس موصنعين الذي الله خلق <تصفيق> أومي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال بقادر الله على أي أخلوق إنه أومد شهد ميو مثلهم تتكا هو حلم ندا و تتكا أدونك جوغا و مرّبات سوحلي يأييك بلاء و أوداء وهو إبناء الخلاق الله أبوريد بطن العليم القوم بدون إنما أحكى لما أمره تلدئ بوحاوك إذا قرته أراد الربو شيء إنه سمايه أن أي يقول إيه أجيرا لو شيئه سمايه تسربي كن أعو فيكون فسبحان الذي على عبلا عبادنا أي بيده كعند سكون سقني ملكوت كل شيء وعلى لك كل شيء أنا زادي وإليه سرع ترجعون الذين ألينا يوم صورة صافى صورة تطبيعة صدناذو أتلاقي سجا قرآنك بقولي طباني أفر صورة دي رجبي الله بفاتح على ربنا سلوه ودو صورة صافى وصورة صدناية ططبال أرأيها سورة أوريه بسيكا كتبيكو مغا عبان تاي وصفات صفا أرأيها سورة صفات بأليه سورة صفات مكيه أعيها متاه سورة دي سورة إيه سورة إيه انت النبي عليه الصلاة والسلام وكل علامة المكرمة وآياتها مئة وثنتاني وثمانون آيه فقال إيه الذي يسيدتن آيه دوت وهي آيه هذا سورة صفاتة بالله واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله باي بسم الله مقعه بقبدي الليه الرحمن نحرس قد نحرس الرحيم ندقال هاند نحرس سورة صفاتة بيحدي أد مكيكو تقينيو تبعيتي بيقاد لغيسة قال تعالى فبوحوي وصافاتي ملائكة صفاتك كو دارتي وإننا لن نحن الصافون وإننا لن نحن المصابحون حول هذا الشقدر دواعوي إنه ربي أكتب صفتان إلا الله كانت ديره أمر إيه اللصيي قلب حول هذا الله تديره دي وارتواره جاي سيئين ألا أكتب يشفنجيين وقاس ربي جاكو دارتي وصفاتي بانكو دارتي ملائكة دا صفاتا صفا حديتك أنا يواصفتان حدي شيء عجيب ويابل أي أصفته أركع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابته يندوروا بهير الآلات الصوفونا كما تصفون الملائك وسائر الملائكة أصفته ما أصفته وسائر أصفاته يا رسول الله يتمون صفوف الأول فالأول صفقة ربي بعين إلى صفقة رب زم كذب الله ما بالله حديث كذب الله بالله عيانا ماش إمام غكو توزن على هذا الله قبل با. الله فكلم معاش الله قبل الله وهكذا وصافات بان قدارتي ملائكه صفات صفا صفاش فزاجيات ملائكه عنانه قدارتي سجر عنان تنوا ملائكه الملدر نيكالي يدمه ديش فوق كوشا قال يا وحي عنانان يا شيخ حولها من قمنه جيرته اي حولها عنانته كيف كديره يا نفكار iyay mid kale yahadiin la duwaayo iyagu ra waxay gacanta ku haya roob iyo daruri marka sayd daruuraha aanananaaya xajajirati malaayikta aanan ta dayro ayan ku dhaartay daruurada sayd aanan fataaliyadi isla malaayikti wul ama jamaa'adka muslimiinta ee akhri dhan ku dhaartay fikran quraanka saddaxda daru waxa وحل عبودي لسان العباده يذن كله حل قال لك كل يوم كل كم مره ايدينك تتشطط كي تتشابك سمايزه باي يكل بيت كرادت قوله ايسنهم سمايزه معقود كعبادي يذن كله امي والله وصفاتي بان كل ارضاي ملائكه صفان سماجو بان كل ارضاي ملائكه زين جميعا فتاليات تذكار غريان كو دارت ديكرن قرانك إِلَهَكُمْ الهكم معبود كعباده كله لو واحد ومثاليه كيتل مان في شادو بانتاي كل قاسوا هو رب السماء الى ريال ربك وماله مولا والارض ترى اليا ربك له ما مولا وما بينهما إنت الله ورب المصاريف بريق يقرعك زوما الله ربّي الله كأو يواحد في عبادله همذا إرلاه الله, الله إنت أودع إسمه أقدسه وما ينلارك إبادة من مدنه خبو سماواته إلى ديال ربّي قد ويا واحد في عباده يدين كله والارض إلى ديال ربّي قد وما بينه وما إنت أودع إسمه والربور ما شارخي بري ربّي كيسو ليكالبد لبادا بادا سماجي بامرك الله تلمامه يلا وعيري منا النجايبه يا زينا قرحني اسما اركا الدنيا دو بالزينه في جروح الكواكب الدقاو وحفظا الهلال سما دي لالالي او حدي قال له الهلالين من كل شيطان شيطان كل جيبا له الهلالين ايا شيطان كاسو مريض مرحي شيطان يمر إيه ادر درال انتي كبالاتاي بس لا دو مرتبك دبات لا يسمعون شيطان يأكل من مغلان إلى الملائج معه الأعراق والرجال الملائكة ما هي مغلة وإنهم الملائكة ما مولك هي أوعى ميته بفرائو ملائكتي السفني إن إيدك إستنمر كيسك ديار ويجود فورة والله جناس سيادينتي من كل جانبين نلأ أركوس ماذا كمدا أجدن بابور اللغو صريدا تحورا كريندرت ولم سيادينتو عيليه عذاب عذاب واصب جوكتا إلا من ما الشيطان ماهانه خطيفة ضفاي الخطفة الدفيد أمركو حول عمقره لي وصله على إسيري فأتباعه أمركي بالراعي شهاب بالور بالراعي أما التبئي دنبابوره ساقب دلاليو سماواتك سدح ضائل عن نوغوش هياكي لبما شانه كوستو زينة لسماء الدنيا كان سوف يروح ليطاي وصدق الله في قوله فرقد زيننا السماء الدنيا بمصابح تنوى الله من إنا زيننا السماء الدنيا بزينة القواد كلها سمالا والوه قرحيو نرى لي يفتين بويه حكم الله بعد اللو سمائيين حقا يا حقا بوالوه حسين وجعلناها وأقنت هللا الديارية شياضين تمر كيزفوجو أية تلام ملاقيت أسود قيس أيه الله واحدك قل الباقس أجو أيه حدوت النافشة لما دافدو قل الباقس أجو أيه شيدان كيس ورصة لي أيه قيس ما واتكين وعمق ركض دفو أيه كل مد جوته هي مد طلشها هي مد دبال نخده هي مد نحسنا و جعلنا الرجوم للشياطين خلقنا أنه أفضل من كل شيطان الماري حكمتها سدحاد وحاول تلك البدا كأذيقنا اما تجاره اما كاللوميسي نولك يا بابا اسكمد معه بدا على ما بدا بايلاز مدد لولك برقة على ما بدا بوليها مدد خيبها كلا قديسا إيادي فانسنين ميل نواقود ميل نواساق ميل وابناء ميل جيدا إلا داي ميل وحد ملوه قدوداً تادي ملوه مدوداً كل تلمان تانا أولك اللوهوك على قرانه لكن بعد ذلك جيره على قرانه إلا أنت عن بارك أنت جنة هيا بسكي أعرض عليه أنت بيهاك بضل كل تطبقه بضل لك بيسد حقاً تاني أفرنا بيهاك أفر تاس بيهاك أونك كدر مامولاناً نحيك على قرانه يعني ماشي هي ماشي اجيادير بحيوة بيها خليق السمان علامات وبي najmum yahdudu baa iko kala gartaan labashay mid dibiyaa maasha laga mare laga isticmaalo koo aadana jashida waxay noqon mulko kale maasha la isticmaalo marin waadudu kulk calaamatooso biya iyo xidigaa ku kala garamay xidigaas ma laho moqanay kul kan maashay key maday yatee ku كل كائن قلده بدك على جت حديلا، كل على قنصدان يكونونه، شياطين ثنا جنت على أيهيم، سموات ثنا أيهيم قر، سد على وحنا عين وحكمة، وإلهي النبى يكون سجن حدي أما عنا جسد على من نكانه قوى إنه نكانه، على مسارنه، قندها ميدا تنور البالجيرة، ويل كده شوال شو إمانه، ميدا النبي تجوده لا نكتي لا روس وصدعي مقدميني، وحشرتي مقديرك إيلاحي إن حدق أقول نسبة إنه تاسيو أو ثنيني مو، حدق وحشر يا خير كله ذايد، من ذا الأمار؟ الله رونا فيه إلها، شر يا خير لبذا فانا إله بعله، أذى أنا كسبتها، أو خير كنا هو كسبتها، شرنا هو كسبتها، كل كائن تاسيو كован يا زينا قرحنى أسمع أسمى الدنيا دو بزينة قرح الكواكب حدقى وحفظا إلالين حفظناها سماه إلالين حفذا إلالين من كل شيطان شيطان كل جبان كل إلالين ما ريد مرحى لا يسمعون سيادتهم مغلان إلى الملائما رايتها إلا على كرينتا بلن قوان لا كري ويغضفون ولا جنتالا من كل جانب دن لاركبه كنت ألبى اللوج دحورا بحورا خعدين لرعدين درت وراهم شياطين توحي ليه حذاب عذاب العذاب واصيب جوكتا إلا ما شيطان ما هان خاطفه ضيف الخاطفة كل كريتو على مقلا نكت كل عرري فاتبعه وعمرك من راعي شهاب دمباره ثاقب دليل يوم فاستفتيهم مشركين في مكواه اللويدين أيه هذا بعضه إيه جزيه إيه قيامه إنكراه يجا عمر لبعد الله صو أبوره إيه أم كان أبو أبوره إلا بله كه عقبا فاستغتيم رسول الله والوعد مشركين تقيامه دي ديدي بنيزا أههم يجا مشركين تا مي أشد درعا سبلان خلقن أبورس أم أماسمان أم, أم بادران انو خلقنا ابو راي انو انو ايبا ايا خلقناهم ددك ابو راي اسل قودي هورا من دينين بابانو كابو راي لا زبين قعن تكودا جايزا بال تايس كده اجب تاديقي رسولك ايابتاي او واحد الله يابتاي ملا ايو ايو واحد اي اي اي اي اي ابو راي اي قدر دي سي اركايا انو دو دورتو داتال سدابي او دافرين او ند دي داو حوشاكي و ادي غن ابيغا كاري الله يابن ساي كوي اسخر ادغنا و با كوجو جيس جيسايانو ني و خان جيرين شيغاي حدانا ددكي اوو ييراايو اير و خان لو غلين باسي يا جازو يا جميعنا فوميه يجينا و لا بل لان اياد الله يابطي ويصخر ايانا وحيكو جيس جيس ايان دعوتك الى الامان بالاخير يريد اغييس آخرين ايهم ايان بيكو جيس جيس ايان او واذا ذكروا حديقالة اللواني لا يذكروا ما هو انسمى ايان واذا روضي اركان اياتا معجزا لقوقا ايانا يستسخروا واجيس جيس ايان او وقالوا وحي قالت اران ان هذا أيضاً موقتا من هذا ما هذا وحن موقنا يا ما إلا سعر فالمهان وعكرٌ أي مغيرٌ فلمذي سعداي إذا متنا حدان دمنو أو كنا عنه ترابا عرو إياه وإذا ملّفوا أين أننا جميّ لمفر لصوب مر لبعض لصوب الحين أيّ أو أباونة أننا قدّ أبايا لخنا ملصوب الحين الأولون هؤلاء بأرانا ايان يقولون بسوفنا وعاتلا نعمها اذنك يا بيالك والله اذن صبحين وأنتم اذنك او داخلون الدليس فإنما هو أكرمها هي قيامة اللهم صبحين سجرة عنان واحدة من دول فإذا مرك عنان تأيب كدعض وملك قير يالله قتلق هم تتك ينظرون وحيثك ايان وحلقوا وقالوا وإلى هذا كون قالوا ذي قيامتي دن يا ويلنا هو كنقي يوم قال حال امتكن يوم الدين افالمرنت مالنت اذا شيء جرى باتنا هذا امتكن يوم الفصل كربح مالنتي الذي يوم الفصل اكنتم قالا ان جرتن في الدنيا ملكت جوقتن به يوم الفصل تكذبون وكبيريو تصطفتهم وحق رسول الله قاله تسا اهم ايه ايه اشدو تراشب بدا خلقا ابورست اما ماسه منبادران انو خلقنا ابورنائي انه انه ايباء خلقناهوم ايه ايه ايه اه افورنائي من دينبانك ابورنائي نوو لاسيب انقان بل عجبتا ايمان لانتودالله ايه ايه اخيرا ببنية ويه اصخارو ايه انا واحيكو جيس وَإِذَا ذُكِرُوا حَقِ اللَّهِ وَالْمُشْرِكِينَ لَا يَذْكُرُونَ مَا هُوَ سَمَائِيٌّ وَإِذَا الرَّوْضَةِ أَرْكَانَ كَأَنَّهَا عَلَامِرَ يَسْتَسْخِرُونَ وَيَسْجِسْجِسًا أَوْ قَالُوا وَعَيْنَيْهِ إِنْ هَذَا مَاذَا مُعْجِزَةٌ مَا هذا ماها إِلَّا سِحْرٌ فَالْمَهَانَ وَعَكَرٌ أَيُّمُبِينٌ فَلِمَذِ سَعَدَهَا إِذَا مِتْنَا بِإِلَهِهِ ايه واحدة من لفو اينا انقام ايه لمبعوثون هو اللا صابحين دوانا هانينا. ما احانينه ابو اباؤنا ابا يالك لما اللا صابحين الاولون ايه انقام نقور يجي قلنا بأي الله واحتراد اينا عام ها وانتم اذنك وداخرون هو اكلم هي ايه قيل ايه قيلة اللا زجرة قيلة واحدة متكالية تأول فإذا حتى الغيل الذي تعلو هم ذاتك ينظرون وعلى الغصة ما ينayo أي دورا ين مشركين تو عيلان يا ويلنا هو نجي أو قالي هذا متكنا يوم الدين أقول مريم تمارين تزيود هذا متكن يوم الفصل كربعا مريم تزيود لكربعا صان لشوق أصنان مايو حين أربل هذا يا أنا جنا ال هذا يا يوم الفصل كرب حمال تي سيوي الذي يوم الفصل كنتم أيها المشركون اتفد دنياكوا به يوم الفصل تكذبونكوا بانيا والله اعلم